عشرون استمع إلى العبارات الآتية وأعدها الصداقة كنز هذا علمي حب الوطن من الإيمان أنا أحب علمي أنقرة عاصمة تركيا إسطنبول مدينة جميلة